بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وانزلنا فيها ايات بدينات لعلكم تذكرون الذان يتزانون فليذوق كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رافة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَالْيَشْهَدَ عذابهما قائفةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّنِي لا ينكح إِلَّا زانيةٌ أو مشركةٌ وَالزانية لا ينكحها إِلَّا زنٌ أو مشركٌ أحرم ذلك على المؤمنين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 119. ولكن الله يذكي من يشاء والله سميع عليم 110. ولا يأتنئول الفضل منكم والسعة أن يؤتوه للقربة أن يؤتوه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 وله معذب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم إيدي يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين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 فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأذكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن 111. تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها بتاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 112. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُطْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْزِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَطْرِبْنَ بِخُورِهِنَّ عَلَىٰ دُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْزِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا نِبْعُولَتِهِنَّ إلا لبعولتهم أو آبائهم أو آباء بعولتهم أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم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 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم إن يكونوا فقراء أغميم الله من فضل والله واسع عليم وليستعفذ الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتمون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم ما في الله الذي آتاكم ولا يكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبته وعرض الحياة وَمَن يُكْرِهُ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِن إن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلو من قبلكم من الذين خلو من قبلكم وموعدة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثَل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب الدري كوكب الدري يُقدُم شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء أَيُمُرِ بِمُلْهُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُلْكَفَ فِيهَا اسْمُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالُ اللَّاتِ الْهَيْمَجِ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب كسراب بطيعته يحسبه الضمآن ما يحسبه الضمآن ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب والله سريع حساب أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سعاب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 والطير صافات كل قد علم صلاته وتسليحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا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 والله خلق كل دابته مما فمنهم من يمشي على باطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع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 ويقولون آمنا بالله وبالرسول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بال 124. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون 125. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الذعنين 126. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم, ارتابوا أم يخافون أي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 ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاء المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم, ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسق وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الوسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر وحين تضعون ثيابكم من الظهر ومن بعد صلاة العشاء. لا فعورات لكم ليس عليكم ولا عليهن دونهم بعدهم أوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأخفال من 119. فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم عكيم 110. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن دناح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 ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آباءكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عم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 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذن فالحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم